الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى قال الطبراني حدثنا يحيى بن أبي حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثنا أبو صالح الحراني حدثنا ابن لهيعة عن كعب بن علقمة التنوخي حدثنا حسان بن قريب الحميري سمعت ابن ذي الكلاعي يقول سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتركوا الترك ما تركوكم وروى الطبراني عن إبراهيم بن أبي حاتم عن نعيم بن حماد في كتاب الملاحم حدثنا يحيى بن سعيد العطار وأبو المغيرة عن اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن كعب الأحبار أنه قال ينزل الترك آمد ويشرب من نهر الدجلة والفرات سبعون ألفا ويسعون في الجزيرة وأهل الإسلام في الحيرة لا يستطيعون لهم شيئا فيبعث الله عليهم سلجا بغير كيل فيه سر من ريح شديدة وجليد فاذا هم خامدون وفي رواية عن كعب فيبعث الله عليهم الطاعون فلا يفلت منهم إلا رجل واحد والمقصود أن الترك قاتلهم الصحابة فهزموهم وغنموهم وسبوا نساءهم وأبناءهم وظاهر هذه الأحاديث يقتضي أن قتالهم يكون من أشراط الساعة وأشراطها لا تكون إلا بين يديها قريبا منها فقد يكون هذا واقعا مرة أخرى عظيمة بين المسلمين وبين الترك حين يكون آخر ذلك خروج يأجوج ومأجود كما سيأتي ذكر أمرهم وإن كان أشراط الساعة أعم من أن يكون بين يديها قريبا منها أو يكون مما يقع في الجملة حتى ولو تقدم قبلها بدهر طويل إلا أنه مما يقع بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي يظهر بعد تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب كما ترى ذلك قريبا إن شاء الله تعالى وقد ذكرنا ما ورد في مقتل الحسين ابن علي بكربلاء في أيام يزيد بن معاوية كما سلف وما ورد من الأحاديث في ذكر خلفاء بني أمية أغلمة بني أغلمة بني عبد المطلب بني أمية هو هو غلامة بني هادن أنت تقول خلفاء بني أمية أغلمة وأغلمة وأغلمة وأغلمة نعم في ذكر خلفاء بني أمية وأغيلمة بني عبد المطلب. قال أحمد حدثنا روح حدثنا أبو أمية عمرو بن يحيى ابن سعيد بن العاص. أخبرني جدي سعيد بن عمرو ابن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلكت أمتي على يدي غليمه فقال مروان وهو معنا في الحلقة قبل اي يلي شيئا فلعنه الله عليهم غلمه قال أما والله لو أشاء أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت قال فكنت أخرج مع أبي وجدي إلى بني مروان بعدما ملكوا فإذا هم يبايعون الصبيان ومنهم من يبايع له وهو في خرقة؟ من يبايع من يبايع له؟ ومنهم من يبايع له وهو في خرقة؟ قال لنا هل عسى أصحابكم هؤلاء أي يكون الذين سمعت أبو أبا هريرة رضي الله عنه يذكر أن هذه الملوك يشبه بعضها بعضا ورواه البخاري بنحوه عن أبي هريرة والأحاديث في هذا كثيرة جدا وقد حررناها في دلائل النبوة وتقدم الحديث في ذكر الكذاب والمبير من ثقيف فالكذاب هو المختار ابن أبي عبيد الذي ظهر بالكوفة أيام عبد الله بن الزبير وكان رافضيا خبيثا بل كان ينسب إلى الزندقة وادعى أنه يوحى إليه وقد قتله مصعب بن الزبير، وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل عبد الله بن الزبير وكان ناصبيا جبارا عنيدا عكس الأول في الرفض كما تقدم. الله جل وعلا يسلط الظلم على بعضهم بعض. الذين قتل حسين تتبعهم واختار بن عبيد وقتلهم أكالا من الله جل وعلا وهو زنديك ثم قتله مصعب بن عميل لأنه ادعى النبوه ولانه كما قال صلى الله عليه وسلم يا من ثقيف كذاب ومبيل فهو كذاب حيث ادعى أنه يوحى إليه هذا من أعظم الكذب وهو كذلك كذاب كونه يقوم بأمر الله ولكن الله يسلط بعض الظالمين على بعض أما المبير القتال وقد علم الحجاج كيف يعني قتله الناس وظلمه فهو ناصبي من أعظم الذين هذا أهل الحق ونصبوا لهم العداوة ولسيما أهل البيت نعم. وتقدم حديث الريات السود التي جاء بها بن العباس. حين اتلبوا الملك من أيدي بني اميه وذلك في سنة سنتين وثلاثين ومئة أخذوا الخلافة من مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ويعرف بمروان الحمار ومروان الجعدي لاشتغاله على الجعد بن درهم المعتذلي وكان آخر خلفاء بني اميه وصارت الخلافة للسفاح بعده المصرح بذكره في حديث رواه أحمد بن حنبل في مسنده وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أول خلفاء بني العباس كما تقدم سفاح لكثرة ما من الدماء وأكد الملوك إذا همهم أنهم يثبت ملكه ولا يثبت غالبا الا بشفك الدماء وكثره القتل هم لا يراعون في هذا الشيء حتى ان الانسان قد يقتل ابنه وقد يقتل اباه هذا الملك نعم وقال ابو داود الطيالسي حدثنا جرير بن حازم عن ليث عن عبد الرحمن بن سابق عن ابي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله بدأ هذا الأمر نبوه ورحمة وكائنا خلافة ورحمة وكائنا ملكا عبوضا وكائنا عزه وجبريه عزة وكائنا عزة وجبريئه وفسادا في الأمة. يستحلون الفروج والحمور والحرير وينصرون على ذلك ويرضطون أبدا حتى يلقوا الله عز وجل إن الله حليم لا يعجل ولا يفوته شيء فمرجع الناس إليه مهما كان الإنسان يعني أفسد وعمل فكل هذا محصن عليه وسوف يقابل ربه جل وعلا ويحاسبه عليه. لهذا جاء في الصحيح أن الله جل وعلا لا أحد أصبر من هذا سمعه من الله يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيهم وهذا من أعظم الإجرام وأعظم الشرك بالله جل وعلا ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم ثم ما إليه يعاقبهم بما يستحقون المقصود ان هذه الحديث وهذا الذي يذكرها وسيذكرها كلها من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم حيث يخبر عن أشياء لم تقع ثم تقع كما أخبر واخبراته عن المستقبل كثيره جدا ولكن الاحاديث التي تروى في مثلها لكثير منها سندها ليست صحيحة هي المقال لكن إذا وقعت دلت على صحتها فثبت عن أبيه هريره رضي الله عنه أنه كان يقول حفظت جرابين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما احدهما فبثثته فيكم واما الاخر فلو بثثته لقطعتم هذا ويشير الى حلقه يقصد بذلك حديث الفتن والتي فيها تسميه اناس باعيانهم إن فلان وفلان فهذه حفظها ابو هريره عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينشرها خوفا من أن مثل ما قال لو بثتها لقطعتم هذا ومع ذلك ذكرت حديث كثيرة نشرت الساعة كما أنه جاءت آيات في كتاب الله جل وعلا تدل على هذا ولكن الحديث فصلت وبينت وكل ذلك يدل على أن الإنسان إذا تتبعه نظره قوي إيمانه بالله جل وعلا ويقينه برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هذه أيضا تدعو المسلم الذي يرجو لقاء ربه أنه يستعد ويخاف أن يقع في هلكة يقع في فتنه يقع في أمور قد تقضي على حياته وهو لم يقدر لها وهذا كثيرا ما يقع وروى البيهقي وروى البيهقي من حديث عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الجمحي عن, الجمحي عن سهيل بن أبي صالح عن, أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعد الأنبياء خلفاء يعملون بكتاب الله ويعدلون في عباد الله ثم يكون من بعد الخلفاء ملوك يأخذون بالثار ويقتلون الرجال ويصطفون الأموال فمغير بيده ومغير بلسانه ومغير بقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان شيء يعني الذين يمكنون عليهم يكون نقسام زلاذة قسم ينكرون بايديهم هذا هو اقوى ما يكون هو قسم باللسان يعني ينكرون المنكر بالسنتهم والقسم الثالث الذي هو اضعف الايمان الانكار بالقلب فقط خوفا من جبروتهم وبطشهم فينكر بقلبه ويسكت يعني النور الظاهر ومعنى ذلك ان اخر درجات الايمان والإنكار يكون في القلب الذي لا يكون قلبه منكر المنكر ليس عنده من الايمان شيء نعم وثبت في صحيح البخاري من حديث شعبه عن فرات القزاز عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وإنه سيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال فو بيعة الأول فالاول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم وفي صحيح مسلم من حديث أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان نبي إلا كان له حواريون يهدون بهديه ويستنون بسنته ثم يكون من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويعملون ما ينكرون وثبت في الصحيحين من رواية عبد الملك ابن عمير عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون اثن عشر خليفة كلهم من قريش. ورواه أبو داود من طريق أخرى عن جابر ابن سمرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون اثنى عشر خليفة وفي رواية لا تزال هذه الامه مستقيما امرها ظاهرة على عدوها حتى يمضي منهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش قالوا ثم يكون ماذا قال يكون الهرج الهرج هرج يعني نعم فهؤلاء الخلفاء المبشر بهم في هذا الحديث ليسوا بالإثنى عشر الذين يزعم فيهم الروافظ ما يزعمون من الكذب والبهتان وأنهم معصومون لأن أكثر أولئك لم يل أحد منهم شيئا من أعمال هذه الأمة في خلافه بل ولا في قطر ولا بلد من البلدان وإنما ولي منهم علي وابنه الحسن رضي الله عنهما. وليس المراد من هؤلاء الاثني عشر الذين تتابعت ولايتهم صردا إلى أثناء إلى دولة بني أمية. حكيم. وليس المراد من هؤلاء الاثني عشر الذين تتابعت ولايتهم اللذين. ولايتهم. نعم. سرد إلى إثناء, إلى أثناء دولة بني أمي يعني ليس المراد هو الذين مضوا المراد الذين يخلفون النبوة يعني يكونوا خلفاء منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن الذي ولي ستة اشهر ومنهم عمر بن عبد العزيز وسيئة البقية ويكون آخرهم المهدي الذي يكون في وقت نزول عيسى ويقاتل الدجال لأن بعد عيسى السلام نزول عيسى من الآيات الكبيرة يعني من علامات الساعة الكبرى التي تليها ثم بعد ذلك كما جاءت الحديث أن الله جل وعلا يقبض كل مؤمن ومؤمنة مريح من قبل اليمن فتقبض من في قلبه إيمان فيبقى الناس تهارجونا، تهارجوا لحمر لا يعرفون منك معروفا ولا ينكرون منكرا فعليهم تقوم الساعة والساعة المقصود بها النفخ الصور نفخ الصور يكون مرتين على القول الصحيح المرة الأولى لموت كل من كان حيا كما قال الله جل وعلا ونخف في الصور فصائق من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون هذه الآية صريحه في أن النفح مرتين يعني, الأخرى يعني غير الأولى قال جل وعلا يوم ترجف الراجفة تدفع تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة الرادفه التي تكون قبل الأولى وهي الثانية وثبت في الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين النفختين أربعون وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال ينفخ في النفخة الثانية فأكون أول من يبعث فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور فالحبيث والآيات تدل على النفخ إنه مرتان أما قوله جل وعلا في سورة النمل ونوفر في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض كل اتوه داخلين فالظاهر إن هذه والله علم هي النفخة الأولى مبدأها أول ما تبدأ فيفزع الناس ثم يموتوا كما جاء في الحديث اول من يسمع النفخه راعياني راعي الغنم وجان الرجلين ينشران الثوب ليتبايعاه ثم يسقط ثم بعد ذلك الامور التي ذكرها الله جل وعلا امور هائلة جدا من تزلزل الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها خرجت الأرض أثقالها وقال الانسان ما لها حتى تذهب الجبال كأنها العهن المنفوش كأنها سراب أو غبار من كثرة الاضطراب وشدة الاضطراب الأرض فلا يمكن أن يبقى عليها حي ثم بعد ذلك يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات ثم يبعث العباد على ارض مستوية لم يسفك عليها دماء ولم يعمل فيها معصية ويجمعون في يوم مقداره خمسين ألف سنة حتى يحاسبهم الله جل وعلا ثم كل يذهب إلى ما يستحقه إما الجنة والنار النار وكل هذه الأمور سوف يعايشها الناس سوف نعايشها ونشاهدها فيجب على العبد أن يستعد لذلك وهي أمور هائلة جدا فالوقوف يخرجون من قبورهم حفاة عرات غرلا لا نعال ولا ثياب ولا ظل ولا أكل ولا شرب كل واحد وحده ولا مال ولا شيء ثم يقفون إلى رب العالمين وقوفا طويلا جدا وإن كان يختلف اختلاف الناس اختلاف أعمالهم بعضهم يكون عليه مقدار خمسين ألف سنة بعضهم أقل والله جل وعلا على كل شيء قدير لكن لا بد من الوقوف بين يدي الله ولا بد من مراتك تلك المشاهد التي ذكرها الله جل وعلا وكرر ذكرها في القرآن كثيرا حتى نتنبه لها كما يقول جل وعلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث تكون الجبال كالعهن المنفوش في آيات كثيرة جدا وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الآزفة في آيات كثيرة يذكر الله جل وعلا هذا اليوم ويخوف به عباده لعلهم يرجعون إلى ربهم ويعملون العمل الذي به ينجون من لم يعمل في هذه الحياة عملا ينجيه فهو من الهالكين نعم. وليس المراد من هؤلاء الاثني عشر الذين تتابعت ولايتهم سردا إلى أثناء دولة بني أمية لأن حديث سفينة الخلافة بعد ثلاثون سنة يمنع من هذا المسلك يعني ينتهي بخلافة الحسن تتم خلافة ثلاثون سنة بعدها ما هي ليست خلافة انه ملك نعم ولكن سيأتي خلفاء حتى يتم ما قال صلى الله عليه وسلم يلي هذا الأمر عشر خليفة والخليفة معناه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم غير معناه في كلام الناس رسول الخليفة الذي يخلف الرسول بالحق ويقوم بأمر الله جل وعلا أما كونه خليفة يخلف من سبقه هذا كثير جدا فلا يلزم أن يكون على حق نعم. وإن كان البيهقي قد رجحه وقد بحثنا معه في كتاب دلائل النبوة من كتابنا هذا بما أغنى عن اعادته ولله الحمد دلائل النبوة هو المجلد الثامن أو التاسع من التاريخ بعد ما ذكر سيره النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر وفاته ذكر دلائل نبوته فهو يرجع في هذا التاريخ اشتمل على هذا كله اشتمل على المبدا يعني مبدا الخلق حسب ما ذكر الله في كتابه اما الاخبار بني اسرائيل وغيرها من الاخبار التي ليس عليها دليل فإنه لا يعول عليها بشيء وإنما يعول على الآيات ثم ذكر تاريخ الأنبياء حسب ما ذكره الله جل وعلا في كتابه ثم ذكر الباس بأث الرسول بعثه الله جل وعلا نبيه ثم ذكر دعوته ثم ذكر سيرته ثم ذكر وفاته ثم ذكر دلاء نبوته ثم بدأ بالتاريخ الإسلامي ومبداه خلافة أبي بكر إلى وقته القرن السابع نعم ولكن هؤلاء الأئمة الاثني عشر وجد منهم الأئمة الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وابنه الحسن ابن علي أيضا ومنهم عمر بن عبد العزيز كما هو عند كثير من الأئمة وجمهور الأمة ولله الحمد وقد يكون بعضهم في بني العباس العادلين الذين اكتفوا أثار الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكون فيما بعد فالمستبع عن الذي بقي قليل منهم نعم وكذلك وجد منهم طائفة من بني العباس وسيوجد بقيتهم فيما يستقبل من الزمان ولا يغزى من يكون الخليفة قائما بكل ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الرشيد ومثل المتوكل وغيرهما من بني العباس الذين قاموا بالحق وناصروه وجاهدوا في سبيل الله كانت كانوا يرجون بانفسهم قد يكونون من داخلين في هذا نعم. وسيوجد بقيتهم فيما يستقبل من الزمان حتى يكون منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة فيه كما تيأتي بيانها وبالله المستعان عليه التكلان وقد نص على هذا الذي قلناه غير واحد كما قررنا ذلك نعم قال أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن سعيد عن أبي عطاء يزيد بن عطاء السكسكي عن معاذ بن, سع... بن سعد السكسكي عن جنادة بن أبي أمية أنه سمع عبادة بن الصامت يذكر أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما مدة أمتك في الرخاء فلم يرد عليه شيئا حتى سأله ثلاث مرارا كل ذلك لا يجيبه ثم انصرف الرجل ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل فرد فردوه عليه فقال سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي مدة أمتي من الرخاء مئة سنة قالها مرتين أو ثلاثا فقال الرجل يا رسول الله فهل لذلك من أمارة أو علامة أو آية فقال نعم الخسف والرجف وإرسال الشياطين المجلبة على الناس وفي مسند أبي يعلى والبزار من حديث مصعب بن مصعب ولا أعرفه إلا عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع زينة الدنيا سنة خمس وعشرين ومئة هذا حديث غريب جدا قال ابن ماجه حدثنا الحسن ابن علي الخلال حدثنا عون بن عمارة حدثنا عبد الله ابن المثنى ابن ثمامه ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك عن أبيه عن جده عن أنس عن أبي قتادة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات بعد المئتين ثم أورده ابن ماجه من وجهين آخرين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولا يصح ولو صح فمحمول على ما وقع من الفتنة بسبب القول بخلق القرآن والمحنه للإمام أحمد بن حنبل وأصحابه من أئمة الحديث كما بسطنا ذلك هنالك وروى رواد ابن الجراح وهو منكر الرواية عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة مرفوعة خيركم بعد المئتين خفيف الحاذي قالوا وما خفيف خفيف الحاذ الحاذي خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ قالوا وما خفيف الحاذ يا رسول الله قال من لا أهل له ولا مال ولا ولد وهذا منكر كل الحديث التي فيها التعيين بالسنة والسنين غالب أنها ضعيفة لا تثبت وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن الأمور العامة بدون تحديد في وقت أو سنة أو غيرها لأنها قد تكون كثيرة وقد تكون متابعة وقد تكون ما إذا تعين في كذا يكون كذا وفي سنة كذا هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن أبي جمرة عن زهدم ابن مضرب عن عمران بن حسين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وهذا لفظ البخاري يعني انهم يركنون الى الدنيا ويتتبعون شهواتها فيسمنون يظهر فيهم السمن بخلاف السلف فانهم كانوا يهمهم امر الاخره اكثر ويعملون الاعمال التي يعني يرجون بها النجاة من عذاب الله جل وعلا وإذا ذكروا يوم القيامة وذكروا ما أمامهم منعهم من الأكل ومن الشرب حتى من النوم نعم قال أبو داود حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو المغيرة حدثني صفوان عن شريح ابن عبيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرها نصف يوم قيل لسعد وكم نصف يوم قال خمسمائة سنة وقد تفرد به أبو داود واخرج الإمام أحمد بن حنبل عن أبي ثعلبة الخشني من قوله مثل ذلك وهذا التحديد بهذه المده لا ينفي ما يزيد عليها إن صح رفع الحديث والله أعلم فأما ما يريده كثير من العامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤلف تحت الأرض فهو من قولهم وكلامهم وليس له أصل يؤلف عن الرسول لا يبقى ألفا في قبره تحت الأرض كل ليس له أصل نعم فهو من قولهم وكلامهم وليس له أصل ولا ذكر في كتب الحديث المعتمدة ولا سمعناه في شيء من المبسوطات والأجزاء, والأجزاء المختصرات ولا ثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حد الساعة بمدة محصورة وإنما ذكر شيئا من أشراطها وأمراتها وعلاماتها على ما سنذكره إن شاء الله كمان أيضا لم يثبت في مدة الدنيا شيء الذي مثلا يذكر عن الكتاب أن مدة سبع, سبع تلاف هذا لا, لا, لا قد وجد لأن ما هو أكثر من سب من عشرين ألف هو أكثر كما وجد في بعض البلاد من التاريخ القديم الذي مكتوب وضع عليه أكثر من عشرين 20... من من عشرين ألف عشرين ألف سنة فالمدة غير معروفة وغير معلومة الماضية وكذلك الباقي غير معلومة. الله جل وعلا يخبرنا أن الساعة لا تأتي إلا بغته لا تأتيكم إلا بغته أما قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير باصبعيه السبابه والتي تليها فالمقصود أنه يليها أنها تليه مباشرة ليس بينها وبينه نبي ولا غيره فالساعة لا شك أنها تقوم على هذه الأمة على أمته وليس المقصود كما يفهم بعض الناس أن النسبة بينه وبين الساعة هي النسبة بين لص للزياده هذا غير مراد وإنما المراد أنها تأتي بعده إنه ملاصقه له وليس وليس هناك تحديدا معينا أما حديث عبد الله بن عمر الذي فيه أن كل مثلكم مثل من سبقكم كمثل أهل الكتاب الذين عملوا إلى منتصف النهار فعجزوا ثم جاء بعدهم النصارى فعملوا إلى العصر فعجزوا فجئتم أنتم وعملتم إلى غروب الشمس فاعطيتم اجركم مرتين فقال أولئك لما هؤلاء أقل منا عملا وأكثر اجرا قال انا قصدكم من حقكم شيئا قالوا لا قال هذا فضلي اوتيه من اشد هذا ليس في تحديد الساعة او تحديد المده وانما هو مثل مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته وللامم السابقه نعم قال البخاري حدثنا ابو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال, قال سعيد بن المسيب اخبرني ابو هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصر هو جاء العنوان لهذا نعم جاء عنوان لهذا نعم جاء عنوان ذكر الخبر الوارد لخروج نار نعم لازم أن تقرأ هذا أقرأه نعم قال ذكر الخبر الوارد في خروج نار من أرض الحجاز أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة من أرض الشام وذلك في سنة أربع وخمسين وستمئة البصرة في بلد في الأردن عروف وقد رويت كذلك في لما خرجت وهي سنة ستمئة واثمان وخمسين تقريبا. يعني في القرن السابع وهي في المدينة هنا يعني الحره التي تسمى الحرة المحترقة خرجت من هذا وصلها لها وقت وهي خاف الناس منها خوف شديد وهي مشهوره ومعروف وآثارها لا يزال شاهده الناس فهذا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم التي وقعت وهو من علامات الساعة لأنه يقال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ويقولها أنا كل في بصرة. أما النار الأخرى التي تسوق الناس إلى المحشر تبيت حيث باتوا وتقيل حيث قالوا، وتحرق من من لم يصل تأكل تحيقه هذه قبل النفخ الصور يعني من العلامات الكبيرة المتاخرة التي قال البخاري حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز يضاء أعناق الإبل ببصرة ورواه مسلم من حديث الليث عن عقيل عن, أبي عن ابن شهاب به وقد رواه أبو نعيم الأصبهاني ومن خطه نقلت من طريق أبي عاصم النبيل عن عبد الحميد ابن جعفر عن عيسى بن علي الأنصاري عبد ابن <الأنصاري> حميد. تنوين عبد ابن الحميد عبد ابن الحميد شخص عندنا عن عبد الحميد نعم قطر ها الحميد؟ نعم نعم قال عن عبد ابن حميد ابن جعفر عن عيسى ابن علي الأنصاري عن رافع ابن بشر السلمي السلمي في التشكيل عندنا السلمي شو. السلمي عن أبيه هو يجوز السلمي والسلمي السلمي نسبه بني سلمة المسهولة مع نسبة القبيلة تنسون تكون نعم. نعم عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج نار تضيء أعناق الإبل ببصرة تسير سير مطية الإبل تسير النهار وتقيم الليل تغدو وتروح فيقال أيها الناس قد غدت النار فاغدوا أو قالت النار أيها الناس فقيلوا غدت النار أيها الناس فروحوا من أدركته أتلته هكذا رواه ابن نعيم هذا في تخليط بين النار التي تخرج من الحجاز والنار التي تكون من اليمن قال عدن تخرج تسوق الناس إلى, إلى المحشر فهي ناران ليست نار واحد اما التي خرجت مناهل لا, لا تسيل وهي بركان من البراكين التي يعني ذابت التي الحجر كما يذيب الحديد يسيل كما هو مشاهد الان يعني فيه نعم وهو في مسند احمد من رواية رافع بن بشر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون هذه الزيادة إلى تضيء أعناق أعناق الإبل ببصرة وهو الصواب فإن هذه النار التي ذكر أبو نعيم هي النار التي تسوق الناس إلى أرض المحشر كما سيأتي بيان ذلك قريبا وقال الإمام أحمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت الاعمش يحدث عن عمر بن مره عن عبد الله بن الحارث عن حبيب بن حماد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا ذا الحليفة فتعجلت رجال منا إلى المدينة وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح سأل عنهم فقيل تعجلوا إلى المدينة فقال تعجلوا إلى المدينة والنساء أما إنهم سيدعونها أحسن ما كانت ثم قال ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراقي تضيء لها أعناق الابل بروكا ببصرى كضوء النهار وهذا الإسناد لا بأس به وكأنه مما اشتبه على بعض الرواة فإن النار التي تخرج من قعر عدن من اليمن هي التي تسوق الناس الموجودين في آخر الزمان إلى المحشر وأما النار التي تضيء لها أعناق الإبل فتلك تخرج من أرض المدينة النبوية كما تقدم بيان ذلك وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة وكان شيخ المحدثين في زمانه وأستاذ المؤرخين في اوانه أن في سنة 54 و600 في يوم الجمعة خامس جمادى الآخرة منها ظهرت نار بأرض المدينة النبوية في بعض تلك الأودية طول أربعة ثراسح وعرض أربعة أميال تسيل الصخر تسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنك ثم يصير مثل الفحم الأسود وأن ضوءها كان الناس يسيرون عليه بالليل إلى كيماء وأنها استمرت شهرا وقد ضبط ذلك أهل المدينة وعملوا فيها اشعارا وقد ذكرناها فيما تقدم وأخبرني قاضي القضات صدر الدين علي ابن أبي القاسم الحنفي قاضيهم بدمشق عن والده الشيخ صفي الدين مدرس الحنفية ببصراء أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة ممن كان بحاضرة بلد بصرى أنهم شاهدوا أعناق الابل في ضوء هذه النار التي ظهرت في أرض الحجاز وقد تقدم بسط ذلك سنة أربع وخمسين وستمئة بما فيه كفاية عن إعادته هنا أن ذلك النار تفعت ارتفاعا كبير جدا حتى صارت أربع من الأرض التي تحول بين ضؤية النار ببصرة شوهدت خوءها هذا يدل على عظمتها ذكر, ذكر إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيوب المستقبلة بعد زماننا هذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا أبو عاصم حدثنا عزرة بن ثابت حدثنا علباء بن أحمر علباء عندنا عروة الله عروة لا حدثنا عروة بن ثابت حدثنا علبا بن أحمر اليشكري حدثنا أبو زيد بن الأنصاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى غابت الشمس، فحدثنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. وقد رواه مسلم منفردا به في كتاب الفتن في صحيحه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر عن أبي عاصم من الضحاك بن مخلد النبيل عن عروة خلاص. عن عزره عن عزره عن عن علباء عن أبي زيد وهو عمر بن أخطب ابن, ابن رفاعة الأنصاري به وقال البخاري في كتاب بدء الخلق في صحيحه روي عن عيسى بن موسى هنجار عن رقبه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه هكذا ذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض عن عيسى غنجار الرقبه وهو ابن مصلح. قال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف وإنما رواه عيسى غنجار عن أبي حمزة عن رقبه الله أعلم وقال أبو داود في أول كتاب الفتن في من سننه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جريب عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه يكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه وهكذا رواه البخاري من حديث سفيان الثوري ومسلم من حديث جرير كلاهما عن الأعمش به. نعم يعني هذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر كل ما يحدث ولا يلزم ان ينص على الشيء الذي قد يكون فيه يعني برابة عند السامع فلا يصدق مثل يقال الآن مثلا وجدت الطائرات والسيارات والأمور التي ما كانت موجودة فلماذا ما نص عليها يقول لأن الرسول ذكر النتائج في هذا ذكر كثرة القتل والهرج وكثرة الفساد فهذا نتائجها لانها لو قيل لهم قيل للناس في ذلك الوقت انها تكون طائرات حديد وسيارات تمشي ما صدقوا فيذكر الشيء الذي يكون معلوما عند الناس بالعموم اما خصوص الشيء الذي قد مثل اذا ذكر انكره اكثر الناس فيعرض عنه صلى الله عليه وسلم وإلا فالله علمه كل ما يكون نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنه جاء في كلام الله جل وعلا من تنعنا على عباده في خلق الإبل وخلق الحمير والبغال قال ويخلق ما لا تعلمون يعني إشارات تأتي في كتاب الله جل وعلا تدل على الحوادث التي وجدت وانها مذكورة في كتاب الله ولكن في العموم ليس تنص عليها نعم وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن علي بن زيد عن أبي نضره عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ذات يوم بنهار ثم قام فخطبنا إلى غابت الشمس فلم يدع شيئا مما يكون إلى يوم القيامة إلا حدثناه حفظ ذلك من حفظه ونسي ذلك من نسيه، فكان مما قال يا أيها الناس إن الدنيا خضرة حلوة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وذكر تمامها الى ان قال وقد دنت الشمس ان تغرب وان ما بقي من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه وعلي بن زيد ابن جدعان التيمي له غرائب ومنكرات ولكن لهذا الحديث شواهد من وجوه أخر وفي صريح مسلم من طريق أبي نضره عن أبي سعيد بعضه وفيه الدلالة على ما هو المقطوع به أن ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى منها شيء يسير جدا ومع هذا لا يعلم مقدار ما بقي على التعيين والتحديد إلا الله تعالى كما لا يعلم مقدار ما مضى منها إلا الله عز وجل والذي في كتب الإسرائيليين وأهل الكتاب من تحديد ما سلف بألوف ومئين من السنين قد نص غير واحد من العلماء على تخطئتهم فيه وتغليطهم وهم جديرون بذلك حقيقون به وقد ورد في حديث الدنيا جمعة من جمع الآخرة ولا يصح اسناده وكذا كل حديث ورد فيه تحديد بوقت يوم القيامة على التعين لا يثبت اسناده وقال الله تعالى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 ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حتي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون والآيات في هذا والأحاديث كثيرة وقال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن سهل بن سعد أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعست أنا والساعة كهاتين وفي رواية ان كادت لتسبقني كادت إن كادت لتسبقني كانت أو إن كادت كادت وهذا يدل على اقترابها بالنسبة إلى ما مضى من الدنيا وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون وقال تعالى اتى أمر الله فلا تستعجلوه وقال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق وفي الصحيح ان رجلا من الاعراب سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعه فقال انها كائنه فما اعددت لها فقال الرجل والله يا رسول الله لم اعد لها كثير صلاه ولا عمل ولكني احب الله ورسوله فقال انت مع من احببت فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة فنظر إلى غلام فقال لأن يدرك هذا الهرم حتى تأتيكم ساعتكم يعني ساعتكم يعني وقتكم التي تنتهون به تأمتون به لأن كل له ساعة فإذا مات الإنسان هذه ساعة عمره فالغلام الذي يعني لا يعني الوقت الذي يتركه الهرم ما يبقى من الناس الذين كانوا في وقته أحد وهذا شيء مشاهد ما يمضي مئة سنة إلا والأحياء الذين على الأرض قد بدلهم, بدلهم, بدلهم بدلوا بغيرهم من ابنائهم وأبناء ابنائهم العمر العمر محدد عمر الإنسان وقل من يجاوز المئة بل جاء فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال معترك المنايا بين الستين والسبعين معترك منايا الأمة هذه بين الستين والسبعين يعني في هذا الحدود مع أن الإنسان قد يموت قبل هذا بكثير ولكن الغالب غالب أن الناس يموتون في هذا الوقت فكل جيل وكل وقت له له حدود وله ساعة ينتهون إليها نعم والمراد انخرام قرنهم ودخولهم في عالم الآخرة فإن كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة وبعض الناس يقول من مات فقد قامت قيامته وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح وقد يقول هذا بعض الملاحدة ويشيرون به إلى شيء من الزندقة والباطل يعني يقولون ما فيه آخرة إذا مات الإنسان انتهى رس انتهت حياته وصرت رعبا فيها الأرض ما فيه بأس ولا فيه جزاء ولا فيه هذا باطل وهذا قول الفلاسفة الدهريون الذين نعم. فأما الساعة العظمى وهو اجتماع الأولين والآخرين في صعيد واحد فهذا مما اتأثر الله تعالى بعلم وقته كما ثبت في الصحيح خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ولما جاء جبريل عليه السلام في صورة عربي فسأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان أجابه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلما سأله عن الساعة قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن اشراطها فأخبره عن ذلك كما سيأتي إراده بسنده ومتنه مع أمثاله وأشكاله من الأحاديث يكي. والله اعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله